Allah Allah Ya Rabi Allah Allah Umin qalbi Hali t'o dha Kida min ilha Atsalha l'fajr ulfë fë mësrë hoxoriha Allah Allah Allah Allah Al'a l'azhër Allah Allah Allah akebër Qumët duneëa Qumët duneëa Lëw qëll t'o sifëha në mësh hansëfëha wë këfiëha Allah Allah يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لنسه الطيبين ودياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي ازهار العلماء تقدر تقول متى شادنا والله بدعي لهم رب السما قولوا امين ان شاء الله ان شاء الله Allah Allah O'mi kalbi Alta waddaa Kida min ilha Apsa lha alfajr ulapif mصru hrojiniha Allah Allah Allah Allah A'la alazhar Allah Allah Allah aqbar Qum e dunya Ka man waktar Loh ulta wosifna nabush hansifna wakafiha Allah Allah Mصru li zaharha lkhalil Siden abrahim wainharu ili فيها استجاب ربي العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العزراء اكتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحاماها الله, الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علة والضاء كده من أحصلها الفجر ولفف مصر وحواريها الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وقتق لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله, الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام دنايا لي لفت سنين واسم في بلد كتير تنين وتمالي ألاقي ناس بتقول جملها غير معقول وهو بالي حست وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والطب كده مني لها صلي الفجر فقط على الصفحه الرسميه للشيخ محمد رشيد الفازي الارض فشل فني الله اكبر من الدنيا كمان واكثر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها الله الله